وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا جعل الشمس سراجا والله شركه ا ل ه ا ى ش ر ع ي د ك م ف ي ه ا و ي خ ر ج ك م إ خ ر ا ا ج و ا ل ل ه جعل لكم ا ل أ ر ض ب س ا ط ا ل ت س ل ك و م ن ه ا سبلا ع ي